من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء أم من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الون وذمه يرضونكم بأفواههم وتأبا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبوا لفي مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإنك تؤمن لهم من بعد عهدهم وقعن في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول أَحَقُّ اتخشونهم فالله احق كُنتُم أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حسبتم ان تتركوا ولن ما يعلم الله ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون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 الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات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 فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصرتم الله في مواطن كثيرين و يوم حنيم إذ أجرتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم كُنَ الْأَرْضُ بِمَا رُكِبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ لَهُمْ سَكِينَةً مِّنْهُ وَأَنشَأَ بَيْنَهُم مَّوَدَّةً على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون لجسون فَلَا يَطْرَدُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامٍ مَاذَا؟ وَإِنْ خَفَتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُنِيكُ اللَّهُ مِنْ خَطِيهِ إِلَّا مَنْ إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا في اليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يحجبون ما حرم الله ورسوله ولن يدين دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صارعون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواه يضامعون قول الذين تفهوا من قبل قاتلهم الله أنا يوفهوا اتخذوا أحبارهم وغبادهم المسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هم سبحانه وعم لكل ولو كره المشرفون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا بعذاب أليم يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوا بنا جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فتوقوا ما كنتم تهيزون إن عدة الشهور عند الله تَذْكِّرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِن نُّطْفَةٍ أَرْبَعٍ ۖ فَذَٰلِكَ الذِّي الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً واعلموا أن الله مع المتقين ان من نسي اذنب في الفحش يبل به الذين كفروا يحلونه عاموا ويسرفونه على القلب ويواظبون عده ما حرم الله ليواظبوا عده مَا حرم الله ما حرم الله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 هما في الغاريب يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأن يدرم بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن تُرْخِفَا فَوْقَ طَالِبٍ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشورى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يفركون أنفسهم والله يعلم إنهم كاذبون. عفى الله عنك لما ذرت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترجدون ولو أرادوا الغروج لأعدوا لهم عده ولكن كرم الله بعادهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغون في سمعون لهم وفيكم سمعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد بتروا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله حتى جاء الحق وظهر الله وهم كافرون ومنهم من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 تربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسحين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أحطوا منها رضوا وإن لم يحفوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيغتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضيهون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 وَإِذَا إِلَى اللَّهِ وَآيَاتِهِ رَسُولُكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ما رجعن مخالدين فيها هي حسبهم وَلَا عَنَنَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ك الذين من قبلكم كانوا أشد منهم قوته وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وحُبتم تبلي خافوا كحبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح أثكَّت أتَّخُمُّ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْهِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ رُفُسَهُمْ يَظْهِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَحْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله في جنات عدن ولضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واخلف عليهم وما ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لن ينابوا وما نقموا إلا أن أغناهم فَإِن يَتُوبُوا يَكُن يتو خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض يوم ولي يوم ولا نصير مِّن نَّاصِرِينَ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَحْسَنْتُمْ لَيَزِدْكُّم مِّن فَضْلِهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكُمْ وَاللَّهُ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبْنَا لَهُمْ رِفَاقًا فِي الْقُبُورِ لَا يَمَسُّونَهُمْ بِنَصَبٍ وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْآخِرَةِ نَحْشُرْهُ مِنْ أَضْغَاثِهَا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسمين صريح المخلفون بمطعن الخلاف رسول الله يكرم اي يجاهد بامواله وانفسه في سبيل الله ويكرم اي يجاهد باموالهم في سبيل الله لا يظالمون في الحرب قلنا وجنن ما شد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا ينسون فارجعك الله الى قرائفته من فاستأذنك للقوم فقل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي تقاتلوا معي عقوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فالسلس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 وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكون مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يصممون لكن الرسول والذين آمنوا معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خيرات وأولئك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 حرجوا إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أخور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا جلت أحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعلمون تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستهدنونك وهم أغنياء أضروا بأن يكونوا مع الخضالف وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 ومأوَالُهُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُم لِتَقْبَلُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَقْبَلُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلَعُ عَنِ الْقَوْلِ الْفَاسِدِينَ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 السوء والله سميع عليم ومن الأعراض من يؤمن في الله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله رخور رحيم والسادقون الأولون الذين يتصدقون باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنه وارضى عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مضتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا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 وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى علمهم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخذون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 لا تقل فيه أبدا لمسجد مستث على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب كل مطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه خير ام من اسس بنيانه على شفاجر في نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا علىه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا في بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحمدون السائحون الراكعون الساجدون والراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان من للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, أولي ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاق الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عبد لله تبرأ به إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم وَهَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِتْهِمُ وَلَا فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأوا الرحيم.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 أي يتخلف عن الرسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسهم. ذلك بأنهم لا يصيبون ضمأ ولا نصب ولا مخنص وَلَا مخنصة في سبيل الله ولا يطئون موطئ يغض الكفر ولا ينالون ولا ينالون من عدو ليل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسن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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهم في الدين وليُذِر قومهم وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم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 أو لا يرون أنهم فِي في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أُزِلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد, هل يراكم من أحد ثم من صرفوا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 فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم